وَتَرَشَّمَ سَيِّدَ أَطْلَعَ التَّزَارُ عَنْكَ فِيهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَدْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ اهدِ الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا